<تصفيق> اي يا بنا يا شبابنا هدينا ما طلبنا بلا حب في التعاون ما با بيننا يكون الانتصار والبطوله ملكنا نلعب ولا نعب نختار نضبط بيروح الرياضيه حلوه طالونا في حب لعبنا 1 2 3 طلبكم تتكلل بيروح الرياضيه حلوه طالونا في حب لعبنا 1 2 3 هيي